أهدي هذه القصيده الى روح الشهيد حسن زبون جنرال وهي اليوموالي يسود في غابات بلادنا الجراح لا يهجعون ولا يجفون السلاح، يتفتحون من الجراح لا يهجعون ولا يجفون السلاح، يأتون في عصر الظلام اللي فينا الضياء سماؤهم محوره بالنور بين عيونهم شهداء، ووجوههم بدرية قديسة الإماء، يأتون يحتلون في القدس الفداء، يأتون في عصر الخنوع لينسف الأسماء، ها أنت يا حسن تصعد، ها أنت يا حسن تصعد. والقلوب تطير خلفك في السماء وهدي روحك يمنح القدس الرجاء وعيون أمك وأباك وزوجتك وأولادك وأحبابك وأصدقائك شاخصات القرارة الدماء. ولعنت منباع الحياة وعشت ولم تمت يحسن يا يصاعدا للمجد ما علمتنا إلى البطولة والإباء يا أيها الصخر المحلق عفوا هذا الكبرياء يا أيها الصخر المحلق هذا الكبرياء يا أيها الأبد الذي لا ينتهي حبا بشرياني ولا نورا بأفاق السماء فماذا علي؟ فماذا عليك وأنت أول من يكشفهم ويثبت بأنهم كانوا نساء فماذا عليك وأنت أول من يكشفهم ويثبت بأنهم كانوا نساء فلربما درهم الدماء عليك إكبارا ولكن أقسموا أن يطعنوا يا أيها الأسطورة العمى من أي روح الأن ومن أي العصور أتيت يا صامتا والرعد يخشى منه حين يهز إسرائيل يفعل فيهم ما ليس تفعله الجحافل تاريخنا من بعد أن حكموا مهازل أسياد التراجع والتخاذل فقد رقصوا على أشلاء جسمك وانثنوا ضربا على نوح الثواكل وولاتهم قد فرقوا دمك الذكي على القبائل فعشت ولم تمت يا حسن زخور سيدي سنظل نذكرك ما حينا كم قتلت من اليهود وكم شفيت صدورنا وملأ لنا فخرا وعزا سنظل نذكرك يا أيها الأسطورة العظمى سنا نبل كلنا حسب ما لحن مفخره يا ايها النجم المسجل خذ مكانك في الفلك المجد لك ولهم عروش من تنف الفرد لك ولهم من الذل الطغى يا الله وخد فرسان يا حسن زقود فرسان يا حسن زقود أن فيهم لا تموت أبطال الزينات من زمن الجدود شهيدنا حسزة قول عشت أنت القائل ووفيت بالعبود لكن, لكن, لكن هناك من خان العبود لكن هناك من خان العبود لكن هناك من خان العبود أبناء شعبك قتلوا وتناسوا أنك كنت قاهراً لليهود بالشمال تضرق وبالوسطى تقهر والجنوب يشهد أفعال الأسود أنت من كان يقاتل وهم يخططون للكراسي والفنادق وأنت بنفسك بأنفاسك يراب الفنادق يقواب <تصفيق> الريحة في صوي أقصر نوع اسمع اسمع اسمع اسمع لن يفرحوا يا سيدي لن يفرحوا يا سيدي ولن يعيش سعداء فوق ارضنا فلقد نهكوا عرضي ومزقوا هوية شعبي فعاجلا أم آجلا سيكون غضبي فعاجلا ام آجلا سيكون غضبي وسيشتعل لهيب نيراني لانك من علمتهم قبل أن تعلمنا كيف يكون الرجال يا عدو البلاد فوق الشد زعزعه قاعدي يا عدو فهذا قدري يا بطلي فهذا قدري بطلي وهذا قدرك بأن تموت كالأشجار وقوفا فعشت ولم تمت يا حسن زقود فعشت ولم تمت يا حسن زقود فعشت يقول <تصفيق> للكتائب ولا كان الخبر مات الموت وما مت والبيان رسالة شعو للكتائب